إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهدين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يدي الله فلا مضلنا ومن يضل فلا هادئا ونشهد أن لا ملافة إلا الله واحده لا شريك ونشهد ان لا اله الا الله وحيدا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها المحبون الكرام الله سبحانه وتعالى له معية عامة مع الخلق وتفضي معنى الإحاطة والعلم فالله بكل شيء عليم وبكل شيء محيط فهو معنا إنما كنا وهذه هي معية عامة يستشعرها العبد عندما يضر إلى ربه أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السور وقوله تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبيهم بما عملوا يوم القيامة إن الله على كل شيء عليم إن الله بكل شيء عليم فالله معنا في علمه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون بيذف الأمر يصرف القير يغطي محروما ويمنع ضعطا سبحانه وتعالى يغني فطيرا ويفطر غنيا يعز زرزلا ويذل عزيزا وهو معنا أينما كنا أما المعية الخاصة لله رب العالمين فهي معلقة إما بوصف أو بشخص فمن تلك المعية التي تعلقت بالأوصاف أي أوصاف تحققت في بعض عداد الصالحين فكان الله معهم من هؤلاء الذين اتقوا وكانوا محسنين قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع مع الذين اتقوا أي بنصره وتأييده سبحانه وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وجاءت في قرآن ربنا ثلاث آيات في خاتمتها واعلموا أن الله مع المهتقين اللهم كن معنا ولا ترن علينا يا رب العالمين أيها المسلمون من دلق الصفات التي توجه معية الله لعبدك الإيمان قال تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنده فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تبني عنكم فئتهم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين وأن الله مع المؤمنين كذلك من الصفات التي توجه معية الله أي نصه وتأييده لعبده الصبر قال تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب لي واصبروا إن الله مع الصابرين وقال جل ذكره يا أيها الذين آمنوا سعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين واذا صار معيه لازنك انه لن يضرك احد انه لن كان الله معك فكل شيء معك واذا لم يكن الله معك فلا شيء معك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه ابن عباس قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام اني اعلمك كلمه احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد لاتجاهك اين تجد معك تجد مؤيدك تجد ناصرا لك احفظ الله تجد اتجاهك إذا, إذا سألت فاسأل الله وإذا استعمت فاستعم بالله طيب إذا كان الله معك اسمع وأعلم أن الأمة لو اجتمعت وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك ولو اجتمعوا على أن ينفعوك فلن ينفعوك إلا بشيء خد كتبه الله لك رفعت الأقلام وجفت الصعوب أيها المسلمون إن معية الله لك تجعلك قوياً ثابتاً حتى وإن كنت في الطريق لله وحدك هذا الكلام ينزل على أصحاب السنة على أصحاب منهج مبوة رسولنا صلى الله عليه وسلم بردا وسلاما فلا تيأس وإن كنت وحدك فأنت الجماعة ولا يضرك نباح الكلاب ولا يضرك من شخب عليك وخالفك فعلم أنك على الحق المبين لأنك تتبع النبي الأمين ومعك من فوق سبع سباوات رب يسمع ويطلع ويؤيدك وينصرك إنه معك سبحانه وتعالى سيدنا عمر كما عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه وغراه عندما علم أو سمع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته ماذا فعل عمر ذهب إلى حجرات النبي إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل دخل على عائشة قبل أن يُفرض الهجاب فقال أه ماذا فعلت يا ابنة أدبك كيف تؤذي رسول الله فقالت دعك مني واذهب الى ابنتك اذهب الى ابنتك وذهب الى حفصة عنفها تعنيفاً شديداً وقال أما والله ان رسول الله لولا لا انا لو لا يا انا لكان طلقك منذ زمن ماذا فعلت يا عزوة نفسك كيف تؤذي رسول الله ثم دخل وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة ضيقة مكان ضيق يجلس وينعزل على الناس والناس يجلسون في المسجد ينجزون الضرابة بأيديهم علىهم الحزن لأن رسول الله حزين لأنه طلق زوجاتك فلما دخل عمر استأذن على رسول الله فأذن له فدخل عمر فقال سيدنا عمر بعد أن نظر إلى بيت رسول الله كان الرسول يلبس إزاراً ونام على حصير أثر في جسده فلما نظر عمر ورأى أثر الحصير في جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى بيت رسول الله فلم يجد فيه شيئاً لم يجد فيه إلا مدين من شعير رسول الله لم يجد فيه إلا قربة من جلب وحفنتين من ورق شجر كان يزرع في أيامهم هذا كل ما في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فضادت عين الفاروق رضي الله عنه وضاه وخال رسول الله كسرة والفرس قال يا رسول الله وما لي لا ابكي وانت صفوة الله ورسوله وخيرته من خلقه هكذا ارافق بهذه الحال اما اعداء الله من الاعاجل من كسره وفيصل فهمال والانهار وانت هكذا يا رسول الله فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر قال يا عمر أفي هذا تشك يا عمر أما ضد أن تكون لهم الدنيا ولما الآخرة يا عمر فقال بلى يا رسول الله يا رسول الله لقد سمعت أنك طلقت زوجاني فقال لا لم أطلقهم يا رسول الله إن الله معك هذه هي الشاهد ان الله معك معيكم خاصه بشخص النبي صلى الله عليه وسلم ان الله معك وجبريل وانا وابو بكر فيقول عمر ما تكلمت بكلمات الا ونزل الوحي مصدقا لما اقول فانزل الله قوله تعالى انت توبا الى الله فقد صغت قلوبكم وانت ظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير فإذا كنت مع الله كان الله معك تشعر براحه نفسية واطمئنان قلبي وثبات على الحق فما ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ تكالبت الدنيا كلها عليه إلا لأنه كان يستشعر أن الله معه إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا في صاحب الإمام المخاري قول أبي بكر الصديق يا رسول الله لو أن أحده النظر تحت قدميه لرآنا فقال يا أبا بك يا أبا بك ما ذلك باثنين الله ثالثهما الله معنا لا تحسن إن الله معنا كذلك معية لموسى وخارون عندما قال رَبَّنَا إِنَّنَا نخاف أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَضْغَى عندما قال لهما اذهب إلى فرعون فقال يا نخاف الطبيان والظلم والقهر من هذا الفرعون المتجبر وعلى الرب ذلك قال لهما قول له قولاً ليينة وما تخافوش لا تخاف قال لا تخافا إنني معكما إنني معكما أسمع وأرى ومعية خاصة أيضا لسيدنا موسى عندما ترى الجمعان فرعان وجيشهم وموسى وحزمه وقومه والبحر أمامهم والعدو خلفهم فقالوا انا لمدركون قال كنا ان مع ربي سيدين ان الله معي وانظر الى هذا المعنى الجميل سيدنا موسى لم يقل ان الله معنا لا ليه لانه يعلم ما جبل عليه هؤلاء القوم من الكبر والانجهيه وعدم قبول الحق وأنهم ليسوا أولئك الصفوة والدليل على ذلك عندما نجوا من الغرب هم لا يعتقدون أن الله معهم أصلا ولو كانوا يجدوا سبيلا للهروب من القرعون غير دخول البحر لا فعل, لا فعل لكن دخلوا مع موسى مضطرين والدليل على ذلك كما دخلوا الديه قالوا اذهب أنت وربك فقادلا إنها هنا قاعدون لكن صحبت النبي محمد لا رجال رجالهم صدقوا ما عائدوا الله عليه الواحد منهم سيدنا أبو بكر كان يمثل أم كانجلة كأمة موسى ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزك إن الله معنا ما دلش ان الله معي لا اما موسى قال ان الله معنا ان معي ربي ان معي ربي سيأتي ولم يقل معنا ولذلك عندما نذكر امثله من معيه الاله للعباده ونتكلم في الماضي ما اكثر وما اروع تلك القصص سيره هاجر عندما أتى بها ستعى إلى أرض لا زرع فيها ولا قلع لا يبدأ شيء لا ماء ولا حياة إلى من تتربنا يا إيراهيم هل يعقل أن رجلاً جاءه ولد على كبر جرجوه يترجاه من الله ثم يرميه هذه الرمية يا إيراهيم في النهاية الله أمرك بذلك معية الله قال نعم قال إذا لا يضيعنا معانا ربنا حافظنا إذا لا يضيعنا أبدا معية الأخرى سيدة عائشة رضي الله عنها وأضاه عندما رميت بالإبك والبهدان وبكت حتى في الشبطة كبيروها. ظلت أن دمعها قد جفت وأن نفسها قد انشقت نصبين من هول ما تجد من الإبك عليها والكلف والبهدان بغير دليل ولكن كان الوحي ينزل أما اليوم فلا وحي يجزد من يجدد ويفتري من يفتري والكل باسم الدين وباسم الدعوة وباسم الجهاد في سبيل الله بكل حسبنا الله ونعمة وكيلا فالسيدة عائشة قالت فصبر جميل والله المستعان على ناة ما إن قالت هذه الكلمة حتى كانت معية الله لها فأنزل من أجلها وتطيباً لخاطرها ولخاطر زوجها المصطفى صلى الله عليه وسلم قرآناً يذلى فيه براءتها إلى يوم الدين إلى يوم القيامة هذه هي المعية يعني إيه ربنا معاك أمك وأمي زماني لما كنا بنضرع كده روح يبني ربنا معاك كلمة دي بالسهلة كلمة دي بالسهلة كلمة مش تسيطة عندما تخرج من قلب أم يستجاب لها فكم من مرة رجعنا بعد أزمات بفضل النبوي الكبير أو أم الكبيرة تقول لي روح يا ابني ربنا معاك زج بن أرقم نزل من أجله صورة كاملة صورة هنا سوره تسمى سوره المنافقون عندما سمع من كبير المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول اختب واحد من الانصار مع واحد من المهاجرين فقال الانصاري يا الانصار وقال المهاجرين يا المهاجرين فلما علم عبد الله بن ابي بن سلول قال او قد فعلوها ما مثلنا ومثل محمد كمثل القائل ثم من كلبك يأكل لو أنكم أيها الأنصار تمنعون عن محمد ما تعطونه من النصرة والمال لكان ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأدل سمع زيد بن أرقم هذه الكلمات وذهب إلى رسول الله وأخبره فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل وهم عبدون من غزوة بن المصطلق وأمر بالرحيل في وقت لم يعهد عنه صلى الله عليه وسلم أنه يرحل فيه فتعبّل صحابه وعلم المنافق فجاء إلى رسول الله وأخذ يحلل بالأيمان المغلظة أنني ما قلت كلمة الكفر يا رسول الله ولقد قالها فاعتذر بعض الصحابة وكذلك زيك عنده 16 سنة لسه لسه حدث السن لعله فهم غلط يا عمي الله حتى أن عمر قال يا رسول الله ائذن لفلان أن يقطع رقبته قال يا عمر وكيف إذا تكلم الناس أن محمدا يقتل أصحابه يا عمر ما ينفعش ما ينفعش يا عمر المهم بمجرد أن النبي فيركب على الناقل كي يرحل فإذا بالوحي ينزل بسؤت المنافقون كلها ومنها يقولون هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله يقولون لئذ رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأدب وبرأت زينت فأمسك النبي بأذنه وقال الْأَلْقَدْ <تصفيق> ضَرْضَ اللَّهُ سَمْعَكَ يعني سمعك لم يكدب وفعلاً هذه معية الله العبادة واحد يقول لي يا عم الشيخ أنت بتتكلم عن نماذج ناس كانوا أنبياء كانوا زوجات أنبياء كانوا صحابة نحن عايزين في الواقع المعيش أخي القاضر رجل شير يعني هكذا يُعرف من السمت أنه وضو التحي واللحية وكان جاعد في الصبت الأول يوم الجمعة وإمام المسجد التأخذ كل الناس طبعاً وقت الجمعة حارف كلهم جومي عن الشيخ أنت لح تخطط بيه لأن يا جماعة أنا لا أستطيع الخطابة يا لابني ها يا عم انت شكلك كده شيء تحفظه أنا لاب ايو حافظ وحافظ الحديث بس انا مجدرش ما اتعودش مجدرش مش عندي الجوع ان انا اكلم واكتر من خمسمية اكتر من الف جاعدين كلهم بمصولي منهم المحب ومنهم اللي مش محب منهم اللي بالسيط ومنهم اللي... لا, لا لا لا لا انا مجدرش مجدرش ظلوا معه وكان في أخر المسجد راجل كبير في السن تجاوز السبعين رجل معه عكاس وقاعد في أخر المسجد قاعد كده وهو مش عارفهم يعني يكاد يمشي يكاد أن يتكلم فما كان من هذا الرجل إلا أن جاء إليه في أول المسجد وقال لهم ماذا جرى قالوا إمام المسجد لم يأتي والراجل دوت اللي احنا شايفينه ان هو شاك شيخ بصوت يخطر قال الراجل الكبير ما تطلع يا ابني تخطب قال يا عم الشيخ انا ما ربنا مش كاتب القدر ما بقدرش يا عم مش هتخطب قال لا قال طيب حقو بنى نسبه الشيخ وروح للراجل الكبير يا عم انت مش تقدر تمشي ومش قادر تمشي كفايه عليك تطلع تخطب الى عم الحاج قال لا هو مش هيخطب انا لحق. وفعلا بعد وقت طلع وجدر وجدر وجد... وجد... وجد... ان هو يطلع الى المبلغ. وخطب خطبة يمسم من يرى هذه القصة وقد رآها بعينه. ولا اظن مكاذبا. ويشهد له من حضر تلك الواقع ان الرجل خطب خطبة لمدة دقيقة. يقول والله يا شيء. ما سمعت أبلغ منها ولا أفصح منها على الرغم من البساطة وأنه يتكلم بمسلوم بسيط جدا ماذا قال الرجل إي دقيقة جاي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الناس النبي صلى الله عليه وسلم جللكم الإسلام اتبنى على خمس أرجال الرجل الأولاني شهادة أن لا إله إلا الله يعني مش تعبدوا حاج مع الله ولا تشريدوا مع الله أحدا وأن محمد رسول الله يعني تنشوا للنبي هو النبي ده في جائمنا كده أي لا تنشوا وراك وإقام الصلاة يعني تصلوا خمس صلوات في المسجد خلف الإيمان خاصة صلاة الفجر انتو بدنوا عن صلاة الفجر ومسل صلاة صلاة الفجر حرام عليهم واسلوب بسيط خالص وصوموا رمضان تصوموا رمضان وجبل ما تصوموا رمضان تصحوا بدل شوية اغطاكوا لجمة الرسول قال اللجمة في الصحور دي بارك ايجي عالخان عساد عالخان سابق من الخمس من اركان الاسلام وقال رجل خب السبعين سنة وقال وعمركم ان تحجوا بيت الله إن استطعتوا وأخذ والرجل لم يكن حج بيت الله ثم رفع يده إلى السماء وقال يا رب ارزقني حج بيتك الحرام ارزقني حج بيتك الحرام ثم رجع إلى الخلق الرجل داخل ثم سقط من على المنبر تلقاه الناس وقد فاضت روجه وهو بهذه الحياة الرجل اللي ريحكي بقول أنا قلت غير دور إيه حاجة في حياته بيعمل حاجة صحة لما سألت علمت أن الرجل يزعو إلى الله منذ خمسين سنة ولم يصعد منها إزاي؟ بقول ما كان يستيقظ إلا قبل الفجر بنصف ساعة ويمشي في القروص قبل وجود المكبرات الصوتيه والكلام اللي احنا بنسمع عليه والمنبهات وكان يمشي في شوارع القريه ويقول لا اله الا الله قوموا يا عباد الله لصلاه الفجر لا الله قوموا يا الله الفجر مع الله ماشي مع الله انظر الى ذكر الخاتمه السعيده الذي ختم الله له بها نسأل الله جل في علاء أن يختم لنا خاطمة السعاد ده واحد من المعاصرين واحد أنا أعرفه شيخي وتاج رأسي وقرة عيني عليها رحمة الله مات من 16 سنة مات سنة 2002 مات فينا هو من البيس وكان يعطي درسا في مسجد عمر أفندي لمدة أربع سنوات في الكلية وأنا أحضر له هذا الدرس علمنا التوحيد والعقيدة وأبعادنا عن فرق الضلال الموجودة بيننا اللهم عليك الحمد سألتم بل ياب عن الناس ابعد عن كل الناس دي ابعد عن الناس الإسلام طاهر الإسلام مش محتاج لا ولا جماعات ولا أحزاب ولا طرق ولا, ولا عفريق زبط الإسلام نقي شرح لنا في أربع سنوات كتاب التوحيد والعقيدة الوسطية بشكل إسلام ديني هذا الرجل أتدرون كيف مات مات أمام الكعبة بعد صلاة الجمعة وهو صائم وهو يصلي وصلوا عليه المغرب في المسجد الحرام وذفنها في البقيع بجوار سحابة رسول الله كن مع الله يا من الله معه اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على النبي المصطفى وعلى اله وصحبه والتابعين وتابعيهم بالاحسان الى يوم الدين وما اختصرت من كلام بعد أيها المسلمون طبعا لتحصيل معيه الله امور كثيره جدا لا يتسع الوقت لذكرها أذكر عناصر المدومة على طاعة الله تقرض إلى الله يتقرض الله إليه سبحانه وتعالى اختيار الصحبة الصالحة الإحسان إلى الناس حضور مجالس الذكر والطاعة والعلم الذين آمنوا وتطمئنوا خلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنوا الكلوم العمل والعلم ومن وقت الخرار؟ طيب النتيجة المتلتبة عن أن يكون الله معك وأنت استشعر معينة الله أول شيء لا يوجد ظلم في الأرض لو أنت حاسس أن ربنا معك وربنا منطلع عنك وربنا شايفك والله ما اغتصب مغتصب ولا سرق سارة ولا قتل قاتل ولا سفك دم حرام قاتل ما شات المشاتم مغداب مغداب ما نم منام ما عبق عاق لو كل واحد مننا حس ان ربنا شيء ان ربنا منطبع عليه الامر الثاني تجد الطمأنينة والراحة اما اذا شعرت ان انت بعيد عن الله وان ربنا مش معاك يكون الامن والحزن والغن وعدم الطمأنينة فان ما يأتي انكم مني هدى فمن تبع هدى لا يضل ولا يشقى فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ولحشره يوم القيامه اعما قال رب لما حشرتني اعما وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك ايهاتنا فنسيتها وجزاء من في العمى فتنسى في يوم القيامة لكن إنت ربنا معاك هيكون معاك يثبتك حد عند الموت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقابوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاطوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة للذي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تجدني أنفسكم ولكم فيها ماذا دعون اللهم انا نسالك معيه لا تقوجنا لا تقوجنا الى غضبك يا رب العالمين اللهم كن معنا يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا اليك افضل كرامه عليك والله اغفر لنا ذنوبنا اليك افضل كرامه عليك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافلنا في أمرنا وكفر عنا سيداتينا اللهم ادنا واحد منا واجعلنا سبباً لمن اهتدى اللهم لا تدعنا دباً إلا وفرده ولا عيباً إلا سترته ولا مريضاً إلا شفيته ولا مرتنك ولا قريباً إلا عافيته يا رب العالمين ولا مديناً إلا قضيت ذيته يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا البلد ذلك الأمن والأمان والاستقرار يا رب العالمين اللهم أنزل علينا وعلى قلالنا السفاء والرخاء والأمن والإمام يا رب العالمين اللهم وفف ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى واجعل له البطاعة الصالحة الناصحة إنك على كل شيء قدير وبانجاجك جدير وأخذ دعواننا الحمد لله وأطم الصلاة إن الصلاة كانت عن المؤمنين كتابا مرضوطا